114. وقلفهم سبدا فأرشيناهم فهم لا يبصرون 115. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسمين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من إن يرد للرحمن بذر لا تغن عني شفاعته شيئا ولا ينكرون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون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 سَوْتًا عَلَى النَّائِبَةِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنَ الرَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ كُنَّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجعنا فيها من العيون ليأكلوا من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 والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل فَلَكِ يَشْبَحُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ كَمَا صَرَّفْنَا لِقَوْمٍ مِّن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا إِلَٰ رَحْمَةٍ مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا هٰذَا مَا رَضِيتُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُم أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ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 واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قال هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تذلو نفس شيئا ولا تجزون أصحاب الجنة اليوم في شبن فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكية ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم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 فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ يَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ كَسُوْفٍ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُوْنَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِيْنٌ لِّيُنْذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ أَوَلَمْ يروا أن وما خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارع أفلا يشكون واتخذوا منهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤمنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيب وضرب لنا مثلا وَنَسِيَ خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وَهُوَ بكل خلق عليم الذي جعل لكم 119. من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون 110. الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم 111. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء